ثلاثة 2 33 33 33 في محطة القطار في محطة القطار ونور غور دي بلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ <متاع> متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ <تشف> <متاع> متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ متى يسافر القطار التالي؟ إلى لندن. متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ <تصفيق> في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ <تصفيق> في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ إلى <تصفيق> نورغال توجه ستوكهولم. في أي ساعة يسافر القطار؟ <تصفيق> إلى في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ يافعانة من فضلك تذكر السفر. إلى مدريد. من فضلك تذكرت سفر إلى مدريد. يافا بيلت من, من فضلك تذكرت سفر إلى براغ. من فضلك تذكرت سفر إلى براغ. بيلت من فضلك تذكرت سفر إلى برن. من فضلك تذكر السفر إلى برنس. ونور أنكمر توجه تي فيينا. متى يصل القطار إلى فيينا؟ متى يوصل القطار إلى فيينا؟ ونور أنكمر توجه تي موسكو. متى يصل القطار إلى موسكو؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ Hvornår ankommer toget til Amsterdam? Meta jasil ulkritar i Amsterdam. Skal jeg skifte? Heljem bari alej, en an alkritar fi el saffer? Heljuge balej, en abeddil fi Fra hvilket spor afgår toget? من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ اعتا هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ يسكا كونه هافن انكيل بليت ت بروكسل من فضلك تذكرة الذهاب فقط إلى بروكسل من فضلك تذكرة الذهاب فقط إلى بروكسل يا فيرنه <تصفيق> من فضلك إلى كوبنهاغن من فضلك تذكرة الذهاب وعودة إلى كوبنهاغن <تصفيق> بكم السرير في عربه النوم بكم السرير في عربه النوم